وكيف خافوا ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين يحق بالأمن